وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يوحى إِلَيْهِمْ من أَهْلِ الْقُرَى فَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين تقام أَفَلَا تَعْقِلُونَ